بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى. تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِرْطٍ مِّن دُرُوبِ رَبِّهِمْ ۖ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استغى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه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 والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب